وكذلك انزلناه ايات بينات وان الله يهدي من يريد ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه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 ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات الجنه تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب وودود ان ولباسهم فيها حديد